Hz. Seyed Abdullah Şahrali, ﷺ tesbih. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Selamunaleyküm. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Selamunaleyküm. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Selamunaleyküm. Bismillahi al-Rahman al لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم إني وهذا اليوم خلقاني من خلقك فلا تبتليني فيه إلا بالتي هي أحسن ولا تزين لي فيه جرة على محارمك ولا ارتكابا لمعصيتك ولا استخفافا بحق ما علي ولا استخفافا بحق ما افترضت علي ولا استخفافا بحق ما افترضت علي اللهم إني أعوذك في هذا اليوم من الزيغ والزللي ومن البلاء والبلواء ومن الظلم ومن دعوة المظلوم ومن شر شماتة الأعداء ومن شر كتاب قاد سابق اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا مصيبتي في ديني ولا تسلط علي بذنوبي من لا يرحمني يا أرحم الراحمين اللهم إنك سلط علينا بذنوبنا عدواً مصيراً بعيوبنا مطلعاً على عوراتنا يرانا وهو قبيله من حيث لا نراه اللهم فآيس منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين موفرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي نفع ولا غر ولا موت ولا حياة ولا نشورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني اللهم وفقنا لما تعب وترضى من القول والعمل في عافية بلا محنة يا رحم الراحمين اللهم ما قضيت به من قضاء أو قدرت به من قدر فاجعل عاقبته خيرا وسلم فيه العقل والدين اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا أبدا ما أحييتنا وحببنا فيما تحبه وكرهنا فيما تكره إنك على كل شيء قدير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 yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallahu vahdahu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu, yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme inni asbahtu üşhaduke ve üşhidu, Emelatı haricike ve melekete ke ve cemia halqike enneke Allahu allazi la ilaha illa ente ve ente tek la şerike lek ve enne Muhammedan abduke ve Hadu ka ve üşhidu hamlet ağaçka ve mlaikatka ve tümülük. ve seninleye senin ve seninleye senin ve seninleye ve seninleye senin ve seninleye senin ve tüm kâliğim ki, sen Allah, Allah, Allah, sen Tawâtik, Allah, Şerîklik ve Muhammed, senin abdün ve rasulün. Allah, beni acıbatı, öşhâdu ki ve öşhîdu hamletârşik ve tüm kâliğim ki, Allahümme inni auzu bike en ushrike bike şeyen a'lamuhu ve estağfiruke lima la a'lamuhu en ushrike şeyen a'lamuhu ve estağfiruke limâ la a'lamuhu şeyen a'lamuhu estağfiruke limâ la Allahım inna nawait bika min al-makri ve min haythulah nashiru. Allahım inna nawait bika min min haythulah nashiru. Allahım inna nawait bika min al min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 أستغفر الله العظيم،أستغفر الله العظيم،أستغفر الله العظيم. الله من السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد Rabbil Alameen العالمين rahman الرحيم rahim Malik yevmi الدين İyâke na'budu ve iyâke Nesta'in Yuhtena Sırata'l-mustaquim Sırata'l-lesine Anamta'alayhim Gayr'il-mâtuğubi Aleyhim Ve ilâhukum ilâhu Vâhidullâ İlâhe İlâhu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah La ilâh İlâhu Ve la hayyul Kayyum La te'akhuduhu Sinetu la nâvum Lahu Ma fi'l-semaavâti ma fil من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسي السماوات والأرض ولا في عوده وحفظه ما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين عد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بسعى لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعامل علينا اسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج العي من الميت وتخرج الميت من العي وترزق من تشاء بغير حساب فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم وعنتم عريس عليكم المؤمنين رؤوس الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Ali tevkallı ve O rabbul ve ولا علوم في السماوات والعرق وعشيًا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت وينخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشع متصديع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Allahü Vüzi La İlahe İlla Hu, Âlim El Gıyib Ve Şahada Ve El Rahman El Rahim. Allahü Vüzi La İlahe İlla Hu, El Mekel Qudüs El Salâm El Mümin El Mühemin El Aziz El Jebar El Hüsnâ.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 Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar. Allahümme lâ mani'a limâ atayte ve lâ mûdiye limâ mena'te ve lâ râvâtte limâ qavayte ve lâ yenfe'u zel cedd minke'l cedd. Allahümme in nestağfiruke min adnûbilleti biha tezûlun ni'amuh ve nesafir kı min adnubil ki bhihat tefir alağda ve nesafir kı min adnubil ki bhihat tıpaz Allahım inan, asta, vüfürmük, men denobil, ttipi dolu, ağımal. Allahım ajırna men nair. Allahım ajırna men nair. Allahım ajırna men nair. Allahım ajırna men nair. Allahım ajırna men Ya Rabb, najırna men nairi ve men azab nairi ve min kulli وادخلنا الجنه واصح لنا شاننا كله برحمتك يا عزيز ويا غفار جزا الله عنا جزا الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا بما هو اهله جزا الله سيدنا ونبينا محمد عليه وسلم عنا Sezallahümün seyyidena ve nebiyyina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme anna khayran bimâhu ve ahluhu. İnne allâhe ve melâiketehu yusallûne ala'l-nebiyyi. Yâ eyyuhallezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemân salleyte alâ ve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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبه مجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن بكرهم الغافلون اللهم صلي افطل صلاة على افطل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك وملاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فغفل عن ذكري الغافلون اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيل الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأجري بلطفك في أمورنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في عالم الله، اللهم صل وسلم بارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسده في الأجساد، وصل وسلم على قبره في القبور. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin sahibi l'alâmeti ve l'gamâmeti. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin illezihü ve behâ min el şemsi vel kamar. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede hasenat-i Ebi Bekri Ve Muhammedin Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Nabiyyil-Maliyyyehi, sahibi'l-Makamide'l-Ala ve lisan-Fasih'i. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin abdikellezî jemaatebihi, şetâtil nüfus ve nebiyyykellezî jalaytebihi dzalâmel qulûbi ve habibikellezî hiktârayt alâ habibin. Ve Habibik الذي اخترته. Ve Habibik الذي اخترته. Al'a kulli Habibin. Allahümme salli ve sellim ve Muhammedin. Al'a hijcah bil Ve erseltahu rahmeten lil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik Muhammedin.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 ve salli ve sallim ala seyyidina Muhammedin fi kulli vaktin vahiyy. Ve salli ve sallim ala seyyidina Muhammedin fil meleyle ala ila yevmi الدin. Ve salli ve sallim ala seyyidina Muhammedin hattâ tarifel aruza. Ve man aleyhâ ve ente khayrul varifin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin il habibi. Ve İbrahim Ve Musa Ve عيسى الأمين وعلى عبدك ونبيك سليمان وعلى أبيه داود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ولا أهل ضاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكانز الهداية وطراز الخلة وعروس المملكة وليسان الحجة وشفيع الأمة وإمام الحضرة ونبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وذكريا ويحيا وعيل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون اللهم مجعل صلواتك أبداً وامنا بركات سرمداً وأزكاة حياتك فطلاً وعدداً على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبيط أسرار الرحمانية وصدق إقد النبينا مقدمي جيش المرسلين وقاعد ركب الأبياء والمرسلين وأفطل الخلق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أسبلة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل وبشاهد أظهار السبق أول وترجمان لسان القتم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكل وإنسان عن الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بعلى رتباته المتحقق, المتحقق بعلى رتب العبودية المتخلق بأخلاق المقامات الاستفائية الخليل الهضبي والهبيب الأكربي سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى ساهل الأنبياء والمسلين ve allaleyhissabbi mümägäin kulla ma zekr keda kırıvona lüafil azkirihim la ilah illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah bismillahi r-Rahman r-Rahim alhamdulillahi rabbil alameen rahman r-Rahim malkiyyum diniyya kanabul اهدنا الصراط المسقيما صراط الذين آنمت عليهم غير المعطوب عليهم ولا ربنا أعفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول حساب اللهم تقبل دعانا بعد الزمان وقبل الزمان وفي الأول وفي الآخر وفي النقطان وفي kara ve fi noktaani ve fi taa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin fi awwal kalamina Allahumma salli ala Muhammadin fi wasat kalamina Allahumma salli ala Muhammadin fi akhir kalamina Fatiha فاتحة كلامنا لا إله إلا الله خاتمة كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم